والخلف لغيين وبالشروع الى تلزمه وقال نعمان بلاء لا والحج الزم بالتمام شارعا لم يقع من أحد تطوع بعدما بين ما يتعلق بين حكم التكليفي الذي هو الواجب شرعي بين حكم الثاني وهو ما يقابل الواجب اذ مدار تعبد انما يكون على الايجاب والندب فقالوا الندب والسنه والتطوع والمستحب هذه فضل الأربعة بعضنا الشافعية قد نوعه الندب مراد به هنا ليس بالمعنى المصدري وانما المراد به المندوب مراده به المندوب الندب فعل مصدر من اطلاق المصدر واراده اسم المفعول والندب في قول الناظم الندب أي المندوب وهو أي المندوب لغة المدعو لمهم المدعو لمهم من النذب مطلق النذب في لسان العرب هو قال الشاعر لا يسألون اخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا لا يسألون اخاهم حين يندبهم يعني حين حين يطلبهم في النائبات على ما قال برهانا وهو الطلب يعني ياتي النذب بمعنى الدعاء ما الطلب ومن الحديث انتدب الله لمن يخرج في سبيله اي اجاب له طلب مغفره ذنوبه اذا جاء معنا اللغوي يقال ندبته فانتذب ندبته اذا تعدى بنفسه فانتذب قال في المصباح المنين ندبته إلى الامر ندبا من باب قتل ندب يندب كقتل يقتل يعني ياتي عليه المضارع من باب يفعل ندبته إلى الأمر ندبا من باب قتل دعوته والفاعل نادب كقاتل والمفعول مندوب ككمقتول اذا قيل من باب كذا حينئذ ياتي منه الامر وياتي منه المضارع وياتي منه اسم الفاعل واسم المفعول على وزان هذا العصر فإذا قيل ندب كقتل يعني ما بقتل إذا قتل يقتل ندب يندب فهو قاتل فهو نادب فهو مقتول فهو فمندوب هكذا هذا الذي يعنيه النحاة والصرفيون من كونه من باب كذا بمعنى انه يجري في الاشتقاق سواء كان ماضيا أو مضارعا أو امرا أو اسم فاعل اسم على سننه قال والمفاعل نادب والمفعول مندوب والأمر مندوب إليه مندوب اليه يعني ندب إلى الامر فهو مندوب اليه لا بد من اضافه اليه لكنه حلا ليس النحات ولكن الرسلون انما يعبرون بماذا بالمندوب يعبرون به بالمندوب انا متشوق لدراسه النحو المندوب اليه هذا الاصل فيه ولكن حذف الى من باب الاختصار فسكن الضمير سكن الضمير كان شيخنا محمد سيد حبيب يقول بعض الشناقته اذا ما درس النحو تصيبه حكه في بدنه الظاهر ان العدوى منتقله اليه الله انه لا من دراسه النحو <تصفيق> الله استاذ اذا مندوب اليه هذا الاصل حذفت الى واستكن الضمير له فيه مندوب فيه اسم المفعون عينيذ نقول ماذا من باب الاختصار قالوا الأمر مندوب إليه والاسم ندبته مثل غرفه ندبه على وزن فعله مثل غرفة غرفه يعني بيضم الفاء و العين ومنه المندوب في الشرع هكذا قال المصباح المنير ومنه من هذا القبيل المندوب في الشرع الذي هو حكم تكليفي أو حكم شرعي تكليفي والآصر المندوب إليه لكن حذفت الصلة منه لفهم لفهم المعنى اذا انتدب إلى الامر حينئذ لا نقول مندوب في حسم وانما نقول ماذا مندوب إليه هذا الاصل يحذف حينئذ الا من باب الاختصار في يسكن الضمير في صيغه المفعولين وانتدمه للامر فانتدم يستعمل لازما ومتعديا وندبت المرأة الميته ندبا من باب قتل ايضا وهي نادبه والجمع نوادم لانه كالدعاء فانها تقبل على تعديد محاسنه كانه يسمعها اذا هذه الماده التي اشتق منها الأصليون لهذا الحكم الشرعي ما المندوب إنما المراد به أن هذا الذي ندب الشرع إليه يكون مدعوا إليه فدعى الشارع إلى هذه المندوبات وان كان بعضهم يرى أنه لابد من التقييد ويقال مدعو لمهم ليس مطلق الدعاء ليس مطلق الدعاء قال في الروضه من قدامه والندب في اللغة الدعاء إلى الفعل يعني مطلق الدعاء سواء كان لمهم أو او لغيره وقال الأمدي الندب في اللغة هو الدعاء إلى أمر مهم اذا اخص من الأول ايهما اعم ايهما اخص ما ذكره صاحبه الروضه القدامه اعم مما ذكره الامدي حينئذ يكون أخص من مطلق الدعاء قال الطوفي في شرح البلبل وهو انسب يعني قول الامدي أنه الدعاء إلى أمر مهم قال وهو انسب واشهر في لسان العرب واغلب انسب واشهر في لسان العرب واغلب معروف ان الطوفي يعتبر من من أهل اللغة أخذ انه اخذ عنا بحيان هو قر على ابن تيميه وقرا عليه ابن تيميه كل من قر على الاخر على ابن في الوصول وقرا عليه ابن في اللغه يعني كل من منهما شيخ له للآخر وتلميذ له للآخر على كل قال وهو انسب وأشهر في لسان العرب واغلب وعليه يحمل كلام غيره يعني كلام غير من الاامدي فكل من أطلق الندب أو المندوب بأن المراد به الدعاء لابد من تقييده لماذا لانه في لسان العرب لا يطلق لمطلق الدعاء وانما المراد به الدعاء الدعاء إلى أمر مهم منه ولذلك قال وعليه اي على قول الاامدي وهو الدعاء الى امر مهم يحمل كلام غيره من الاصوليين وغيرهم ثم قال طوفي الندب في الاصل مصدر ندبته ندبا والمفعول مندوب وهو المراد لانه المقابل ليه للواجب ويقال له ندب يعني بسكان الدال ندب فعل من اطلاق المصدر اطلاقا للمصدر على المفعول مجازا اطلاق المصدر الاصل فيه باستعمال المعنى اللغوي ان يراد به المعنى المصدري هذا الأصل فيه فكل مصدر انما يطلق ويراد به المعنى المصدرى فإذا أطلق المصدر اريد به غير معناه عند ان استعمل في غير موضع له هذا لا صر فيكون ماذا يكون مجازا يكون مجاز اطلق المصدر واد اسم مفعول هذا مجاز اطلق المصدر واراد اسم الفاعل هذا يعتبر مجاز ولذلك قال الطوفي اطلاقا للمصدر على المفعول مجازا اذا يقال المندوب إليه ويختصر فيقال المندوب ويقال الندب من اطلاق المصدر واراده اسم المفعول واما في الشرع من شيء تقول بالاصلاح عند الاصوليين فالمندوب ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه ما اثيب فاعلهما الجنس دخل فيه ماذا جميع الاحكام الشرعيه ما ان المراد به تعريف الحكم الشرعي تكليفي فكل حكم تكليفي دخل في هذا الجنس اثيب فاعله خرج المباح لا ثواب فيه وخرج المحرم والمكروه لانه يثاب على على الترك قصدا ان تركه قصدا يثاب اما اذا فعله فالمحرم يعاقب لا نقول لا نقول يثاب وامما المكروه فان فعله ان لا يعاقب اذا خرج بقول يثيب فاعل المباح والمكروه والمحرم ودخل فيه ماذا الواجب والمندوب ما اثيب فاعله اذا القدر المشترك بين الواجب والمندوب هو صدق الثواب على على فعله قصدا لابد من القصد لماذا لا ثواب الا بني هكذا قال الفقهاء من القواعد الفقهيه لا ثواب الا بني لا يثاب على فعل الشيء ولا على تركه الا إذا نوى ينوي ماذا ليس المراد به نيه الفعل الاصلي وانما المراد به نية القربة والطاعه, القرب والطاعة. مر معنا في الواجب قلنا الواجب على قسمين واجب لا تبرئ الذمه الا بالنيه وواجب تبرئ به الذمة بدون النية لكن لا ثواب لا لا ثواب وليس بالواجب من النوالي عند انتفاء قصد الامتثال في له النيه لا تشترط ودل ذلك على أن الواجب منه ما لا يصح الا الا بنيه او ما يسمى بالعبادات المتمحضه كالصلاه والزكاه الى اخره ومنه يصح تبر به ذمه لكن لا ثواب إلا بنية قالك رد الديون وانفق على الزوجات نحو ذلك هذه واجبات حين اذا فعلها ولم ينوي القربه فعلى حياء رد الدين حياء او خوفا او كرها انفق على الزوجة كرها أو خوفا حينئذ نقول هذه لا ثواب فيها مع كوني برئ ذمته او لا بريء الذمته بمعنى انه لا يطالب به بالاعطاء فدل ذلك على أن من الواجب ما يصح لكن لا يثاب الا الا بنيه كذلك الندب لا يصح لا, لا, لا يثاب إلا, الا بالنية بنيه لا يثاب الا الا بنيه اذا ما اثيب فاعله اثيب فاعل دخل فيه الواجب والمندوب ولم يعاقب تاركه هذا فصل أخرج الواجب لأن الواجب يعاقب تارك هذا في الاصل قلنا هذا الصواب تعبير هذا بعض مرد وقال هذا قد يعف عنه في الاخر قل ليس بحثنا في في الاخره بحثنا في مدلولات النصوص هل اصل فيما رتب الشارع عليه فعل الواجبات أنه ياثم ويعاقب كونه في الاخره يكون ممن يعفو الله تعالى عنه هذه مساله اخرى منفكه عن الواجبات منفكه عن الواجبات من كل وجه ومحاوله ادخال الحدي او الادخال في الحد ما قد يعفو الله تعالى عنه في الاخره قل هذا ليس ليس مستقيما اذا يعاقب تاركه قل هذا لا اشكاله فيه لا لا اشكاله لماذا لأن الاصل في كل من ترك واجبا ان يقال فيه يعاقب هذا الاصل فيه بدليل ماذا بدليل أنه قد رتب العقاب على الترك ثم قلنا صيغه افعال تدل على شيئين هذا قد ياتي فيما ياتي ومر معنا كذلك ورقات وغيرها ان صيغه افعل تدل على شيئين اولا ها الايجاب وافعل تدل اكثر للوجوب صيغه إفعال فالوجوب حقيقه ثانيا تدل على أنه يعاقب عند الترك فصيغه افعل تدل على ماذا على العقاب لاننا نقول ماذا من خاصيه الواجب أنه يعاقب على ترك هذا قد يوجد ماذا قد يوجد صيغه افعل ولا يقتني به ما يدل على العقاب عند الترك ويل لقوننا كلما جاء صيغه افعل لابد ان ياتي نص آخر فيقول ان تركه استحق العقاب عقابه كذا وكذا هل هذا مستقيم لا أكثر النصوص الوالد فيها صيغه افعل لا يقترن به ماذا لا يقترن به ما يدل على على العقاب عند الترك عين نقول من أين ناخذ العقاب على الترك ناخذ من صيغه إفعل ولذلك نقول الصور ثلاث صورتان محل اجماع بين الاصوليين المتاخرين وصوره هي محل خلاف عند المتاخرين ومحل اجماع عند المتقدمين يعني الصحابه ومن سار نحوهم وهي افعل والا قتلتك افعل ان شئت افعل صلي والا قتلتك بالاجماع ها للوجوب بالاجماع لا خلاف فيه يعني اجماع المتاخرين وافعل لدى الاكثري للوجوب اذا الاكثر متاخرين اذن صلي والا قتلتك والا قتلتك هذه زياده على النص صل ضلت على ماذا دلت على أنه إن ترك الصلاة قتل اذا اقترن به ما يدل على ماذا على العقاب في الدنيا بالترك صلي إن شئت اقترن به ما يدل على ماذا على انه لو ترك لن يعاقب بدليل ماذا بدليل التخيير والتخيير ليس من شان الواجب اذا هذه نقول بالاجماع انها, أنها للندب بقي ماذا صلي هذه محل اجماع بين الصحابه انها تدل على الوجوب الصور الثلاث كلها مجمع عليها لكن عند المتاخرين صلي هكذا محل خلاف أكثر الصليين على ماذا على انها للوجوب ومن خاصية الوجوب العقاب على الترك من اين اخذنا من نفس الصيغه هذا المراد فصيغه افعل تدل على ماذا تدل على أنه ان ترك هذا الواجب اين اذن يعوقب قوله ولم يعاقب تاركه احترز جميعا عن, عن الواجب فانه يعاقب تاركه وام المندوب فيثاب على فعله فان تركه عمدا او غير ذلك انذنا قلنا لا يعاقب فخاصية المندوب عدم العقاب على الترك مع الثواب على على الفعل قصدا وخاصية الواجب العقاب على الترك مع كوني ماذا يثاب على فعله قاصدا فاشترك مع المندوب وافترق عن المندوب اشترك في الثواب وافترق في في العقاب اذا المندوب شرع ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه ما اثيب فاعله جنس يشمل الواجب المندوب وقوله ولم يعاقب تاركه فصل له عن الواجب لأن الواجب يعاقب تاركه هكذا قال الطوفي في شرحه المختصر المندوب يجوز تركه وهذا محل اجماع يجوز تركه يجوز تركه يعني لا يتلبس به بخلاف ما إذا شرع في المندوب ثم مساله اخرى عند مسائلته قبل الفعل يجوز تركه بالاجماع بمعنى أنه لا لا يقدم عليه إذا تلبس به هذه مساله سياتي بحثها ان شاء الله تعالى اذا عندنا مساله نقول المندوب يجوز تركه يجوز تركه بمعنى انه لا يتلبس به انت مخير لا تقوم الليل لا تصوم النهار تطوعا فذلك لا تسبح لا تقرا القران انت مخير عينيد نقول يجوز تركهم لكن لا يجوز اعتقاد ترك استحباب لا يجوز اعتقاد ترك السحباب بمعنى انك إذا تركت سنة العشاء مثلا ما ما صليتها هل تعتقد بقلبك انها ليست بسنه لا يجب أن تعتقد ماذا انها سنه اذا يجوز تركه عند المندوب له له جهتان جهات اعتقاد وجهته فعل يجوز ترك الاعتبار ماذا باعتبار الفعل وأما الاعتقاد فيبقى لا يكون الاعتقاد له دور معك وجودا وعدما ان اردت أن تفعل اعتقدت انه سنه الا قلت ليس بسنه لا هو سنه سنه ثابتة عن انت تعتقد انه مندوب هذا يجب لانه حكم شرعي فتعتقد ما دلت عليه النصوص وامم التلبس به هذا الذي وقع فيه في التخير قال ابن تيميه رحم الله تعالى كما في الفتاوى والمندوب يجوز تركه لكن لا يجوز اعتقاد ترك استحبابه لا يجوز اعتقاد ترك استحبابه وقيل في حد المندوم مامور به يجوز تركه لا الى بدل مامور به يعني كل من الواجب والمندوب كل منهما مامور به يعني أمر به الشرع وهذا بناء على الصحيح ان المندوب سياتي نصه في في النظم ان المندوب مأمور به حقيقة اتفقوا على أن المندوب مأمور به لكن اختلفوا هل مأمور به حقيقه أو مجازا هذا محل النزاع والا هو مامور به يعني جاء الشارع بطلبه على جهة ماذا على جهة الفعل فهو راجح مطلقا راجح ومرجوح الفعل راجح على على الترك هذا محل اتفاق لكن هل يسمى امرا حقيقه ام مجازا ها الذي عليه الأكثر انه يسمى يسمى حقيقة يسمى مامورا به حقيقة ينبني عليه مساله عظيمه اذا قال الصحابي امر رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ اذا قلنا بانه حقيقه في الايجاب والندب توقفنا في هذه الصيغه لا نحمله على الوجوب وانما نحمله على اليقين وهو وهو الندب وهو الندب إذا قيل بأن المندوب مامور به مجازا إذا قال الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ حملناه على ماذا على الاجاب اذا هذه قاعده مهمه مبني عليها كثير من المسائل قال الصحابي امر اذا امر هل المندوب يدخل في هذا اللفظ ام لا قل يدخل يدخل في هذا اللفظ حقيقة قل نعم يدخل حقيقه اذا كيف نفهم هذا النص قلنا توقف فيه لا نحمل على الاجاب الاجاب اعلى درجه من من الندب فنحتاج الى قرينه تدل على انه, على أنه ارتقى الى الى الايجاب الواجب ونحمل على اليقين وهو ماذا وهو ماذا وهو النذب قال الله تعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى قال يأمر بالعدل عدل متعلق العدل مأمور به والاحسان يعني وبالاحسان والاحسان مأمور به متعلق بيامر واتاء الذربه ايتاء الذربه مأمور به متعلق بي بيامر اذا العادل كله واجب كله واجب. ليس فيه ماذا ليس فيه مستحب يا امر بالعدل والاحسان ها منه واجب ومنه مندوب قال يا امر بالاحسان إن كان واجبا امر به على جهه الايجاب وان كان ندبا امر به على جهه الندبي اذا جاءت الصيغه واحده يأمر واستعملت في ماذا في الايجاب وفي النهي في الايجاب وفي النهي كذلك ايتاذي للقربه اللفظ مرادا به المعنيان المامور به على جهه الحقيقة والمامور به الذي والمندوب ان قلنا مجاز حينئذ استعمل اللفظ في حقيقته ومجازه وإن قلنا حقيقة هو والصواب حنيذ لا اشكاله فيه وهذه مساله اصوليه أخرى هل يستعمل اللفظ بحقيقته ومجازه ام لا عند البيانيين قاطب اجماع لا يصح لماذا لانه لا بد من قرينه تمنع اراده المعنى الاصلي وعند الاصوليين لكونهم لا يشترطون القرين انتبه من الفوارق بين المجاز عند البيانيين والاصوليين كل منهما اشترط العلاقه العلاقه المناسبه بين المعنى الاصلي والمعنى المشبه به المنتقل اليه هنا يدنا هذه مشرطه وهي محل اتفاق بين الطائفتين الاصوليين والبيانيين لكن اختلفت مبتل هذا القاع في بعض طلاب العلم غلط انهم لا يشترطون العلاق لا يشترطون القرينه فعند الاصوليين يجوز ان تقول رايت اسدا وتعني به رجلا شجاعا عند الاصوليين يجوز تقول رايت اسدا ثم يحتمل ماذا أنه الرجل الشجاع ويحتمل انه الحيوان المفترس عند البيانيين قاطب لا يجوز لماذا لابد أنك اذا رت الرجل الشجاع تقرئ أسد يخطب يخطب هذه سم قرينه تمنع اراده المعنى الاصلي عند الاصوليين لا ولذلك يختلفون بعض يقول كيف كيف تأتي هذه المساله كيف يقول الاصوليون هل يجوز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه صحيح اذا اشترطنا العلاقه اذن شرطه القرينه حينئذ يريد الاعتراض كيف يقول الصليون بماذا هل يستعمل لفظ حقيقة مجاز قلنا نعم لا, لا يشترط ولذلك مثلوا لهذا بقول تعالى وافعلوا الخير افعلوا افعل, افعل, افعل حقيقة في الوجوب مجاز في الندب وهذا هو الصحيح حينئذ قال افعلوا الخير الخير منه واجب ومنه مندوب نص على ذلك الامام احمد أن الخير هنا المراد به الايجاب ومراد به الندب اذا استعمل اللفظ في حقيقته ومجازه في وقت واحد وهذا محله محل خلاف عند الاصوليين والصواب الجواز ان يستعمل اللفظ في حقيقته ومجازه معا وهذا بناء على أنه لا يشترط القرين عند عند الاصوليين المندوب مأمور به يجوز تركه كما مر معنا لا إلى بدل لان من المأمور به وهو واجب يجوز تركه لكن بشرط أن يكون إلى بدل كالواجب المخير وفرض كفايه هذا لابد من ماذا لابد من بدل اذا يجوز تركه لا إلى بدل هذا من خصائص الندبيه خصائص المندوب وأما إذا جاز تركه لكن بشرط إلى بدل عنيد نقول هذا لا لا ليس من خصائص المندوب فيشترك معه الواجب من الواجب ما يجوز تركه لكن الى الى بدل فالواجب الموسع يجوز تركه في اوله لكن الى أن يعتقد ماذا أنه يفعل الشيء في في اخر الوقت مثلا كذلك التخير بين الكفارة يجوز ترك الأول يفعل الثاني وهكذا فقوله مامور به جنس يتناوله هو الواجب لانه قسيم وقوله يجوز تركه هو عام من ان يكون تركه مطلقا أو إلى بدل فيتناول الواجب الموسع والمخير او فرض الكفايه لانه يجوز تركه لكن لا مطلقا وإنما إلى الى بدل والوا والمامور به الذي هو مندوب يجوز تركه مطلقا هذا الفرق بين بين النوعين لأن جميعها مأمور به يجوز تركه لكن إلى بدل فبقوله لا إلى بدل خرجت هذه الثلاثه ونحوها وقال الآمدي المندوب هو المطلوب فعله شرعا ولا ذم على تركه مطلقا عرفنا المراد بذم على الترك مطلقا في حد الواجب وقال القرافي هو ما رجح فعله على تركه شرعا رجح فعله على ترك اذا جاز تركه لكن الفعل راجح مطلقا على على الترك من غير ذم قال الطوفي والاقوال ثلاثه متقاربه قال الثلاثه كلها متقاربة. قال في البحر وهو ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه من حيث هو تارك له ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه ولا يذم تاركه. هذا من خصائص المندوب يشترك ما يمدح فاعله مع الواجب لكن لا يذم تاركه هذا فارق ماذا فرق الواجب لان الواجب يذم على ما في حد الواجب من حيث هو تارك له قال فخرج بالقيد ما لو أقدم على ضد من اضاد المندوب وهو معصية في نفسه يعني تلبس بضد المندوب فانشغل بضد المندوب حينئذ ادى ذلك إلى ترك المندوب ياثم أو لا يثم ياثم لكن لا من حيث انه تارك للمندوب يعني تارك المندوب قد ياثم هو اراد ان ياتي بمثلا يعني تحرك الذهن تم عن صاحب الترخيص لذو الجويني هل هل تارك المندوب يأثم أو لا ياثم قال هناك صوره ياثم وهي ماذا إذا شغل عن المندوب فترك المندوب وتلبس بمعصية حينئذ يصدق عليه ماذا أنه تارك للمندوب وهو عاص لكن هل عصى أو اثم من أجل ترك المندوب أو من أجل تلبسه بالمعصيه الثاني هذا اراده الذي اراد بهم قال فيلحقه الاثم إذا ترك المندوب من حيث عصيانه لا من حيث تركه المندوب اهو واضح بين اذا تارك المندوب قد قد لكن لا من حيث إنه تارك للمندوب وإنما لكون قد شغل عن المندوب وترك المندوب لتلبسه بالمعصيه فالايثم على المعصية وليس عليه على ترك المندوب قاله في تلخيص يعني الجويني تلخيص هذا من اوائل ما كتبه الجويني جويني يمتاز في كتب الاصوليه بالاظاح تلخيص من اوضحها أوضح من البرهان مطبوع ثلاث مجلدات قال وقول بعضهم ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه باطل لصدقه على فعل الله تعالى ولا يسمى ندما كما لا يسمى مباح محاوله ادخال في الحدود الاصوليه أو غيرها كالعلم ونحوها ادخال ما يتعلق بالبارج لو على هذا غلط لا ينبغي أن ينظر إليه عند عند الحدود لماذا لان مقام الباري جل وعلا اجل واعظم من أن يشترك مع المخلوق في حد واحد وإنما نحن نشتغل بحدود ماذا ما يتعلق بالمخلوق واما علم الباري وكرمه وجوده لاخره فهذه لها معانيها متعلقه بها وأما قول صاحب التلخيص وقول بعضه ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه هذا حد صحيح ام لا حد صحيح يمدح فاعله ولا يذم تاركه هذا صدق على المندوب فحس قال باطل هذا الحد باطل لماذا لصدقه على فعل الله تعالى يمدح فاعله ولا يذم فالله عز وجل يرزق زيدا من الناس ولا يرزقه في وقت اذا مدح ولا يذم فصدق على فعل البارئ جل وعلا قل من الذي ادخل فعل البارئ هنا نحن نشتغل بماذا بما يصدق على فعل المخلوق أما افعال البارئ جل وعلا فهي اعظم من أن تحشر معه المخلوق في حد واحد قال في التحبير المرداوي وشرعا في تعريف المندوب ما أثيب فاعله هنا واضحه أثيب فاعله قال ولو قولا وعمل قلب أراد التعميم بمعنى أن المندوبات كالوجبات المندوب الواجب عباده أو لا والعباده محلها القلب ومحله اللسان ومحلها الجوارح إذا الواجبات اعتقادات أو من الاعتقاد ما هو واجب ومن الاقوال باللسان ما هو واجب ومن اعمال الجوارح ما هو ما هو واجب هل المندوب كذلك او لا نعم المندوب كذلك من الاعتقاد ما هو مندوب ومن الاقوال ما هو مندوب ومن الافعال ما هو مندوب فعراضه التعميم ما اثيب فاعله مطلقا ما اثيب فاعل قاصدا لا بده من زياده القصد ولو قولا وعمل قلب هذا من باب التاكيد وانه داخل فيما, فيما سبق ولم يعاقب تاريكه مطلقا كما سبق بيانه فخرج بقيد الثواب الحرام والمكروه وخلاف الأولى والمباح وقولنا وقلنا خلاف الاولى او لا عدم زيادته لانه لا يعرف الا عن المتاخرين وقولنا ولو قولا وعمل قلب اعني من المندوب ما يكون فعلا وما يكون عملا بالقلب فالفعل كسنن الافعال في الصلاه والحج وغيرهما والقول أيضا كسنن الاقوال في الصلاه والصيام والحج والاعتكاف وغيرها وعمل القلب الخشوع بالصلاة على خلاف والنية لفعل الخير والذكر اذا المندوب قد يكون بالاعتقاد وقد يكون بالقول وقد يكون بماذا بالاعمال والجوارح ولذلك نقول في تعريف الإيمان اعتقاد بالقلب وقول وقولا باللسان وعمل بالجوانح والأقوال من الاعتقاد ما هو واجب ومن الأقوال ما هو ومن الأعمال ما هو هل كل داخل في الإيمان نعم هل يفوت الإيمان أصل الإيمان بفواتها كلها الجواب لا المندوب خرج من الأنواع الثلاثة ففواته لا يفوت أصل الإيمان والواجب من الجميع من الثلاثة الأنواع منه فواته ما يفوت اصل الإيمان كذلك فاعتق فالاعتقاد واجب حينئذ نقول الواجب من الاعتقاد بعضه فواته يترتب عليه فوات الإيمان وبعضه لا يترتب عليه فوات الإيمان إذا فيه ابهام ام لا فيه ابهام ام لا فيه ابهام ولذلك قلنا بالامس لا يعترض على على ماذا على قولنا بان المراد بالعمل الظاهر الجنس المراد به البعض فهو مبهب حينئذ لا فرق بين الاعتقاد والقول والعمل بأن المراد به ماذا بعض الاعتقاد وبعض القول وبعض العمل الذي يعبر عنه بماذا باصل الإيمان والمسألة اوسع من ذلك اذا القول الاعتقاد والقول وعمل الجوارح كل منها يصدق عليه ماذا انه قد يكون مندوبا أنه يكون ماذا انه يكون مندوبا وهو كثير من الاقسام الثلاثه حتى قيل في النيه يمكن الا يزال في طاعه ما دام ناوي للخير وهو كذلك النيه يستطيع ماذا أن يحصل بها ما لا يحصل بعمله ولا بلسانه قد ينوي الخير فينام لكن انتبه لا يقال بأن بان النيه تقلب المباحات عبادات لا هذا غلط وان صرح به بعض الفقهاء لكنه تناقضت عنده الاصول المباح يبقى مباح ولا يصير عباده البتة وانما يثاب على ماذا على النية لورود النصوص بذلك نصوص دلت على أن اعتبار النية اعظم من اعتبار العمل فحين اذا لو نوى بنومه الاعان على قيام الليل فذلك حينئذ لا نقول النوم صار عباده اقوله يثاب على نيته وأما النوم فمباح قبل النية وأثناء النية وبعد النية وإلا لهدمت عندنا قاعده العبادات توقيفيه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه امرنا ديننا لا عباده بالاجماع كما قال الشيخ ابن سلامتي الله تعالى لا يتعبد الله تعالى إلا بما اوجب أو ندب يعني اما ايجاب وإما امنا العباده محصوره في هذين النوعين اما أمر ايجاب واما امر ندب ما عدا هذين النوعين هو داخل في قول صلى الله عليه وسلم من احدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد من عمل عمل ليس عليها امره فهو رد اذا النيه شيء والفعل شيء آخر فإذا كان ثم مباحات تنبس بها ينوي بها الخير فيثاب على النية وأما أن المباح قلب فيصير عبادة هذا ليس بالصواب واحتسب قومتي ونومتي ما ورد عن بعض السلف ينبغي فهمه على هذا الاثر وأما فهموا بأن العبادة انما هي اوسع من الايجاب والندب فان قلب المباح فيسيل عباده هذا قول باطل لانه ماذا سيفتح باب البدعه على مصراعيه ثم فيه هدم لهذا العصر العظيمه وان العبادات توقيفيه وخرج بقوله ولم يعاقب تارك الواجب المعين وبقوله مطلقان الواجب المخي وفرض الكفايه وفرض الكفايه اذا قال الناظم والندب كذلك والندب والسنه هذا لفظ آخر وهي لغه السيره وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرته قال الهذلي فلا ترسعا من سنة انت سيرتها فأول راض سنه من يسيرها وانما سميت بذلك لانها تجري جريا تجري جريا حينئذ النادب والسنه من حيث الاو هما متباينان ام مترادفان متباينان قطعا لكن من حيث المعنى للصلاح والحقيقه العرفيه على قول الجمهور والصحيح انهما مترادفان فالحدود السابقة في الندبي تعرف بها السنه في هذا المقام سنه لها استعمالات عديدة عند الاصوليين وعند المحدثين وغيرهم لكن عند الفقهاء ما يقابل الواجب السنه بمعنى بمعنى المندوب لا فرق بينهما البت والتطوع هذا لفظ ثالث يقال طاعه يطوعه إذا قاد معه ومضى لامرهم واطاعه بمعنى طاع له يعني يقال طاع واطاع ياتي بي صيغه فعلى وافعل طاع واطاع ويقال لمن وافق غيره قد طاوعه على وزن فاعله يقال اطاعه يطيعه فهو مطيع وطاع له يطوع ويطيع فهو فهو طائع اذا طاعه اسم الفاعل منه طائع كصائم وأطاع اسم الفاعل منه مطيع كذلك تروم فهو كريم اذا اذعن وانقاد واسم الطاع في مختار الصحاح والتطوع بالشيء التبرع به وهو المراد هنا تطوع مراد به ماذا التبرع بالشيء تطوع بالشيء يعني تبرع به وهذا مناسب للمعنى للصلاح اولى مناسب للمعنى للصلاح لأن من زاد على الفرائض فقد تبرع بشيء وفي القاموس صلاه التطوع النافلة وكل متنف خير المتطوع كل متنف خير فهو متطوع هذا التطوع والطاعه حينئذ في مقابلت الندب والسنه والتطوع حينيذ نقوم من حيث المعنى اللغوي هي متباينه لكن من حيث المعنى للصلاح هي مترادف على قول الجمهور هو والمستحب هذا الرابع وفي القاموس واحببته واستحببته والحبيب والحباب بالضم والحب بالكسر كلها بمعنى بمعنى واحد والمحبه هي المودة والحب هو الوداد فهي الفاظ مترادفه والندب وسنته والتطوع والمستحب الفاظ مترادفه كما قال فيما سبق الفرض والواجب ذو ترادف في يعني صلاحا لا لغة كذلك الندب والسنة والتطوع المستحب هذه مترادفه يعني صلاحا لا لغة لان من حيث اللغه انما هي مختلفة فهي الفاظ مترادفه عند الجمهور اي عرفا لا لغة أي أسماء لمعنى واحد وهو كما علم من حد الندب الفعل المطلوب طلبا غير جازم على ما سبق توسيل وانما اختلفت الالفاظ والمعنى واحد والمترادف هو اللفظ المتعدد لمسمى واحدا لكن قلنا هذا فيه تجاوز في تجاوز لماذا ها لان الوصف بالترادف من صفات واحكام الالفاظ وهذه الاحكام مبنية على المعاني الوضعيه وليست هنا مبنية على المعاني الوضعيه وانما على المعاني العرفيه ففرق بين بين المسالتين عندما نقول اللفظ مرادف للفظ باعتبار اي معنى عرفي ام لغوي اللغوي هذا العاصم واما العرفي فلا نظر اليه حينئذ نقول هذا فيه ماذا فيه تسامح بمعنى أنه قد وصفه ما اتفق مصدقا في العرف والحقيقه العرفيه بانه مترادف والترادف وصف لللفظ باعتبار معناه اللغوي وليس باعتبار معناه العرفي ولذلك قال هذا الباب تسمح والمترادف هو اللفظ المتعدد لمسمى واحد قال ابن حمدان ويسمى الندب هذه الالفاظ توسع فيها الفقهاء وبعض الاصوليين بمعنى انهم جعلوا الحقيقة واحدة ثم بعد ذلك ذكروا بعض المصطلحات فارادوا أن يجعلوا لكل مصطلح معنى خاص عينيد شقشقوا هذه المعاني فجعلوا السنه له معنى والندب له معنى والتطوع كلها الفاظ أو الالفاظ مستعمله لكن كلها من حيث التحديد لهذه المصطلحات بمعان منفكه عن المعاني الاخرى هذه اشببكم بالأمر المحدث يعني لا يعرف عن عن السلف وانما شاع عن المتاخرين من الحنابل والشافعيه والمالكيه خاصه المالكيه أكثر من من ذلك هي مصالحات لا ينبني عليها شيء البت لكن هل العلم بها استفاد منه املاق النحى فاستفيد منه ماذا في معرفة مصطلحات الفقهاء حسب وأما بالنسبة للاستنباط الشرعي الاستنباط الاحكام من ادله الشرعيه هذه لا فائده فيها لماذا لانك تعلم أن الندب ما عطف عليه مقابل للواجب وهذا يكفي انهما قسيمان الواجب والندب اذا ما يجعل في مرتبة الندب وان اختص ببعض المعاني المفارقه للندب حينئذ نقول لا اعثر له في الحكم فهو مقابل للواجب سان سميته سنه ام سميته ندبا ام تطوعا يجوز تركه او لا يجوز تركه ويثاب على فعله او لا يثاب على اذا صدق عليها ماذا الحد اثيبا فاعله ولم يعاقب تاركه والسنه والندب الى اخره يثق عليه هذا الحد اذا قابل الواجب قال ابن حمدان في مقنعه ويسمى الندب تطوعا وطاعه ونفلا وقربه اجماعا حكى الاجماع لكن هل هي على على مرتبه واحده لا ليس محل اجماع كونه يسمى هذا شيء وكونه على مرتبة واحدة هذه مساله اخرى قال ابن قاضي الجبل في اصوله ومن اسماءه النفل والتطوع والمرغب فيه رغيبه والمستحب والإحسان والاحسان يعني الاحسان يستعمل هنا مرادف ليه للسنه كان في الاصل في المعنى الشرعي هو أعم من السنة صلاح الشرعي لا واحسن الله يحب المحسنين هذا يشمل ماذا يشمل الواجب ويشمل المستحب اين اذا في الأمر الشرعي لا يختص بالمندوب ليس هو كل ما زاد على الواجب فهو احسان لا نقول قول تعالى واحسنوا إن الله يحب المحسنين هذا أعظم إحسان هو التقرب بالواجبات وترك المنهيات اذا هو محسن او لا هو محسن لكن بهذا الصلاح يكون الاحسان معنى عرفي فيكون أخص من مطلق الاحسان فيه بشريع في فانتبه لهذا يعني لا نفسر ما يأتي بالشرع بهذه المصطلحات هذه المصطلحات إنما تقف عليه وتعرفها من أجل أن تفهم كلامه العلمي واما الشرع فثم موقف آخر كما بينا قال في المعتمد قولنا مندوب إليه في العرف أنه قد بعث عليه من غير ايجاب اعتمد هذا للقاضي مندوب اليه في العرف أنه قد بعث عليه من غير ايجاب وقولنا مرغب فيه أنه قد بعث عن الشارع قد بعث المكلف على فعله بالثواب ويفيد في العرف ما هذه سبيله مما ليس بواجب ويوصف أنه مستحب ومعناه في العرف أن الله سبحانه قد احبه ومثل ذلك ما ماخذ من المحبه فاحبه الله عز وجل هل الله عز وجل احب المستحب فقط دون الواجب والا الواجب يسمى مستحب ايضا باعتبار مع معنى الشرع العام سمى مستحب فليس خاصا لكن هذا مجرد الصلاح والا الله تعالى احب الواجبات بل هي اكد في الشرع ومن تلبس بها واتبفها احب الى الله تعالى ممن يتقرب به النوافل دون الواجبات دل على أن المستحب عام قال وليس بواجب وقولنا نفل يفيد أنه طاعة غير واجبة وان للانسان فعله من غير لزوم وحتم وكذلك وصفنا له بأنه تطوع يفيد أن المكلف ان قاد اليه مع قربة من غير لزوم حتمي ويوصف بانه سنة ويفيد في العرف يعني في الصلاح الاصلي انه طاعة غير واجبة ولذلك نجعل ذلك في مقابلة الواجب لو قال هذا الفعل سنة او واجب عينيذ نقابل ماذا كل واجب يقابل بهذه المصطلحات هل هذا واجب أو مندوب هل هذا واجب ام مستحب هل هذا واجب ام رغيبه حين اذا قوبل ببيب الواجب دل على أن الحده صادق على جميع الالفاظ لو قال هذا الفعل سنه او واجب وذكر القاضم قاضي القضات ان قولنا سنه قاضي القضاة لا يجوز هذا لكن باب الحكاية ان قولنا سنه لا يختص بالمندوب إليه دون الواجب وانما يتناول كل ما علم وجوبه او كونه ندبا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الصلاح بعض الاصوليين اطلاق السنة على كل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أمر ايجاب أو أمر السحباب يسمى ماذا يسمى سنه وهذا مستعمل كذلك بالصلاح بعض بعض الصحابه او كونه ندبا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وبادامه فعله لأن السنه ماخوذه من الادامه وذلك يقال إن الختان من السنه ولا يراد أنه غير واجب وحكي عن بعض الفقهاء ان قولنا سنه يختص بالنفل دون الواجب وهذا اشبهه من جهه العرفي علم الاصلاح الاصوليين واما باعتبار استعمال الشرع فقد أثر عن بعض الصحابه اطلاق السنة على على الواجب يعني نعتبر ماذا يعتبر الصلاح فالسنه قد تطلق في مقابلة الواجب وهذا الذي يراد هنا في الصلاح الاصوليين ولا استعمال آخر ويوصف بانه إحسان إذا كان نفعا موصلا إلى الغير قصدا إلى نفعه ويوصف بأنه مامور به لان أمر الله تعالى قد تناوله فهذه هي الأوصاف التي تختص به بالندب ويصدق عليها ما طلب الشارع فعله طلبا غير, غير جازم او ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه قال الرازي في المحصول وامم الأسماء فاحدها انها انها مرغب فيه انها انه مرغب فيه لما أنه قد بعث المكلف على فعله بالثواب وثانيها أنه مستحب ومعناه في العرف ان الله تعالى قد احبه وثالث وثالثها انه نفل ومعناه أنه طاعه غير واجبه وأن للانسان أن يفعله من غير حتم ورابعها أنه تطوع ومعناه أن المكلف قادر لله تعالى فيه مع انه قربة من غير حتم خامسها انه سنه ويفيد في العرف أنه طاعه غير واجبه ولفظ السنه مختص في العرف بالمندوب وقد يطلق ويراد به الواجب الاخر ما اخذه عن صاحب المعتمد السابق قال الناظم بعضنا قد نوع بعضنا يعني بعض الشافعيه النظم هنا يختص بي بالشافعيه ولك ان تجعل بعضنا ما يقابل الاحناف المدرسة المدرسه مدرستان مدرسه الفقهاء ومدرسه المتكلمين فهو يتكلم بلساني هذه المدرسه بعضنا اي بعض الشافعية الذين هم يعبرون أو يكون الاصل في مدرسة المتكلمين وعبر في الاصل خلافا لبعض اصحابنا يعني ليس للاصحاب وانما بعض الاصحاب قد نوعوا معاني هذه الالفاظ أي جعلوها انواعا متعدده وصواب انها الفاظ مترادفه والندب والسنه والتطوع والمستحب الفاظ مترادفه لمعنى واحد يصدق عليها الحد السابق لكن بعض الشافعية نوعوا معاني هذه الالفاظ فجعلوا للسنه معنى مغاير لمعنى الندبي مغاير لمعنى المسحاب مغاير لمعنى التطوع لكن يشملها جنس واحد وهو حد الندب التنوع هنا ليس المراد به ما يقابل الواجب لا وانما قالوا هذه الالفاظ الاربعه مقابلة للواجب ثم مصدقها يختلف مصدقها يختلف قال قد نوعوا قد لي التحقيق هنا نوعوا معاني هذه الالفاظ أي جعلوها انواعا متعددة كالقاضي الحسين والبغوي في تهذيبه القوارزمي في الكافي والغزالي في احياء وغيرهم في نفهم ترادفها نفوا الترادف حيث قالوا هذا الفعل الذي هو مقابل للواجب هذا الفعل الذي هو مقابل للواجب اذا جعلناه في حيز الندب او ما امر به الشارع أمر امرا غير جازم حينئذ يختص بما يقابل الواجب هذا الفعل إن واضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو السنه اذا اشترط بالسنه ماذا المواظبه سنه اشترط فيها المواظبه أو لم يواظب عليه كان فعله مره او مرتين فهو المستحب لا مستحب قالوا أو لم يفعله وهو ما ينشئه الإنسان باختياره من الأوران فهو التطوع يعني ما يختاره جاء النبي صلى الله عليه وسلم اطلق اورادا كثيرة في اذكار الصباح والمساء انت انتقيت معي لم تخرج عن السنة انك صار بدعه لكن انتقيت بعضها وجعلتها لنفسك هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفه يسمى ماذا سمى تطوعا لانك انت انشاته بمعنى انك اخذت من الشرع فركبته تركيبا معينا حينئذ نقول هذا ماذا هذا يسمى تطوعا يسمى تسمى تطوعا وهو ما ينشئه الانسان باختياره من الاوراد فهو تطوع ولم يتعرض للمندوب لعمومه للاقسام الثلاثه بلا شك يعني لم يجعل المندوب له ماذا له صلاح خاص لانه يعم المندوب أعم من السنة والمستحب والتطوع اما السنه فهو ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأما المستحب فهو ما فعله مره او مرتين واما التطوع فهو ما ينشئه الانسان لنفسه اذا تفرق ما الذي ينبني عليها هل ينبني عليها شيء جوابه لا ما فائدته لا شيء لا شيء ليس له فائدة هذا مجلد الصلاح فحسب قال في التحبير ورده بالطين يعني هذا التفرقه ردها بالطين في منهاجه بان النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة وفي افعاله فيه ما هو سنه قالوا السنه ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك طيب افعال الحج الذي يعبر عنها بانها سنه سنن الحج ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم على مره واحده لذلك هذا يصدق عليه انها مستحبه ولا يصدق عليها انها سنه ما فعله مره او مرتين هذا يسمى مستحبا وما داوم عليه فهو سنه اذا لا نقول سنن الحج كذلك اقول مستحبات الحج استحبات الحج بان النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة وفي افعاله فيه ما هو سنه وكذا لم يصل للاستسقاء ويخطب الا مره وهو مسنه وقيل السنة ما سحب فعله وكره تركه والمستحب ما لم يكره تركه هذا ليس بصواب وقيل النفل والتطوع واحد وهو ما سوى الفرض والسنه والمستحب من انواعهما وقيل السنة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم والمستحب ما أمر به سواء فعله او لا او فعله ولم يداوم عليه كذلك والصالح هذا حادث وقيل السنه ما ترتبت ما ترتبت يعني صارت راتبه كالراتبه مع الفريغه والنفل والندب ما زاد على ذلك وقالت المالكيه ما أمر الشرع به وبالغ فيه سنه ما أمر به الشرع وبالغ فيه فهو سنه كسنته للفجر مثلا واول المراتب التطوع تطوع نافله وبينهما فضيله مرغب فيه اذا الصلاحات هذه فرق فيها بعض اصحاب المذاهب الحنفيه الشافعيه والمالكيه والحنابل قال ابن العربي من المالكيه أخبرنا الشيخ ابو تمام بمكه انه سال الشيخ ابي اسحاق ببغداد شيرازي عن قول الفقهاء سنه وفضيله ونفل هي يعني هيئه زاد والهيئه قال هذه عاميه في الفقه يعني هذه الفاظ عاميه في الفقه يعني ليست مبنيه على أصول فإذا لم تكن مبنيه على اصول عينها فهي عاميه ولا يقال إلا فرض وسنه لا غير لا يقال الا واجب وسنه فرض وسنه ما عدا ذلك التفرقة هي تفرقه حادثه لا ينبني عليها شيء البت قال واما انا يعني ابن عربي واما انا فسألت ابو العباس الجرجاني بالبصرة فقال هذه الالقاب لا أصل لها ولا نعرفها في الشرع ولا نعرفها في الشرع الا ما اثر عن بعض الصحابه كاطلاق السنه على على الوجه اما مصطلحات الاصوليين فهذه حادثة لا نقول بدعه انما نقول ماذا نقول حادثه يعني مصطلحات عرفية لا ينبني عليها حكم شرعي البت لا ينبني عليه حكم شرعي البت ولا شك أن مثبة ما ثبت مواظبه عليه الصلاه والسلام نواكد مما فعله مرة أو مرتين وكون بعض السنن آكد من من الاخر لا يلزم منه ماذا تخصيص كل معنى بلفظ خاص كما قلنا الواجب مراتب والفرض مراتب وحينئذ إذا كان الفرض والواجب كل منهم على مراتب ودرجات هل يلزم من ذلك أن نقول الفرض غير الواجب او ان نجعل لكل مرتبه صلاحا خاصا لا يلزم فكما كما ان التفاوت يقع بين الواجبات وليس عندنا تخصيص عرفي كذلك التفاوت يقع بين المندبات وليس عندنا تخصيص عرفي اذا لا يلزم من قوم قولنا والندب وسنه والتطوع والمستحب انها مترادفه أن يكون المندبات كل على مرتبة واحدة قل لا ما كان من السنن وواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمكانته ما فعله مرة أو مرتين بذلك هذاك اذا كونه اكد لا يلزم ان نخصه بماذا بالصلاح الخاص بل نقول ليس عندنا واجب ليس عندنا الا واجب او سنه وهما متقابلان من حيث الاحكام الشرعيه وعباره الاصلي والمندوب والمستحب والتطوع والسنة مترادفه خلافا لبعض أصحابنا والخلف لفظي قال الناظم والخلف لفظي يعني الخلاف اول الاختلاف في هذه المسألة لفظي بمعنى ماذا أنه راجع إلى التسمية راجع إلى التسمية والخلف اي الاختلاف لفظي قال المحلي اي عائد الى اللفظ والتسميع يعني لا ينبني عليه فرع اذ حاصله أن كل من الاقسام الثلاثة كما يسمى باسم من الأسماء الثلاثه كما ذكر هل يسمى بغيره منها فقال البعض لا اذي سنة الطريقة والعادة والمستحب المحبوب والتطوع الزيادة والأكثر نعم ويصدق على كل من اقسام الثلاثة أنه طريقة وعادة في الدين ومحبوب للشارع بطلبه وزائد على على الواجب اذا القول هنا فالقول فيما فيما سبق كلامه واضح والخلف لفظي هل هو راجع لهذه المساله في حسم ام انه راجع للمساله السابقه كذلك محتمل يعني والفرض والوا والفرض والواجب ذو ترادف وما لان عمان التخالف ما قال الخلف لفظيا مع انه في الاصل قال الخلف لفظي ثم قال والندب والسنه والتطوع والمستحب بعضه لقد نو الخلف لفظيا فهل قوله الخلف لفظيا عائد على المسالتين أو على الاخيره ظاهر انه على المسالتين لماذا لانه ترك عمدا في قوله والفرض والواجب وترادف ان الخلف لفظي فدل على أنه اراد به ماذا اراد به المسالتين على كل هذا او ذاك في المسالتين الخلاف لفظي وبالشروع لا تلزمه وقال نعمان بل هذه مساله اخرى تتعلق بالمندوب هل إذا تلبس به هل يلزمه ماذا اتمامه أو لا إذا شرع في صوم هل يلزمه ان يتمه او لا اذا شرع في صلاة فكبر هل يجب عليه ان يتمه او لا فيبني عليه ماذا أنه لو قطعه وجب عليه القضاء بمعنى أنه سنه قبل ان يتلبس به أنه سنه قبل ان يتلبس به فإذا تلبس به صار ماذا صار واجبا فإذا قطعه عنيدنا الواجب اذا قطعه لزيمه ماذا لزيمه القضاء لزيمه القضاء قال الناظم وبالشروع لا تلزمه تلزمه نلزمه كبعض النساء لا نلزمه معاشره الشافعيه لا تلزمه أي اتمام المندوبات هي المندوبات وبالشروع فيه يعني في المندوب لا تلزمه المندبات يعني لا يجب اللزوم هنا بمعنى بمعنى الوجوب ومره معنى لازمه ما لزمت بنته مخاط قل لازم بمعنى ماذا بمعنى الايجاب بمعنى الواجب وبالشروع فيه لا تلزمه يعني المندوبات اي لا يجب وفي بعض النسخ ناه نلزمه من لا نلزمه اي لا نلزمه نحن الشافعيه اتمامه نحن الشافعيه اتمامه عباره الاصلي ولا يجب بالشروع لو عبر بها لكان لكان اولى ولا يجب بالشروع لا يجب يعني اتمامه المندوب بالشروع فلا ينقلب المندوب الى الواجب لا ينقلب المندوب الى الواجب أي لا يجب اتمامه لأن المندوب يجوز تركه هكذا قلنا لا يعاقب على تركه قلنا يجوز تركه وهذا محل الوراء فإذا جاز تركه قبل فعله حينئذ أثناء الفعل اثناء الفعل مثله الحكم واحد فإذا جاز تركه ابتداءا جاز تركه ثانيا أي لا يجب اتمامه لأن المندوب يجوز تركه وترك اتمامه المبطل لما فعل منه ترك لهم ترك لهم فمن تلبس بنفل صلاه أو صوم فله قطعها بالعذر وبغيره مطلقا لو اراد ان يعرض هكذا ابتداءا له أن يفطر دون دون عذر وكذلك اذا دخل في صلاه جاز له أن يخرج منه طبعا يكره له الخروج لكن نحن نبحث لماذا يجوز أو لا يجوز يجب أو لا يجب الاتمام اما كونه يكره ان يخرج منها دون عذر هذا لا اشكال فيه لقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم لكن هل يلزمه الاتمام بحيث أنه إذا بحيث إنه لو خرج لاثم دون عذر ولزمه القضاء مطلقا لعذر أو لغيره هذا محله محل البحث فمن تلبس بنفل صلاه او صوم فله قطعها بالعذر وبغيره ولا يجب عليه القضاء وهذا عند الشافعية والحنابل هنا المذاهب انتصفت انتصفت المذاهب حنفيه والمالكيه قالوا يلزمهم عند الشافعيه والحنابل قالوا لا لا يلزموا قال وقال نعمان بلى نعمان هو ابو حنيفه بلى يعني يلزمه بالشروع قال نعمان بلى يعني يلزم اتمامه بالشروع فيه فيجب اتمامه فإذا شرع في مندوب وجب عليه حنينيد ان يتمه فإذا خرج منه لعذر او لغيره وجب عليه القضاء دليله قوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم ولا تبطلوا اعمالكم هذا نهي والنهي يقتضي تحريم فولا تبطلوا اعمالك مطلقا بعذر او بغير عذر لكن يخصص بماذا بما دل عليه حين صار ولا تبطلوا اعمالكم بغير عذر بغير عذر حتى يجب بترك اتمام الصلاة والصوم منه قضائهما عندهم حيث ماذا حتى يجب بترك إتمام الصلاة والصوم منه قضائهما وعرض في الصوم بحديث الصائم المتطوع امير نفسه إن شاء صام وان شاء افطر يعني كثير على على ثبوته ان فيه كلام طويل صائم المتطوع أمير نفسه يعني هذا الحديث فيه كلام الا ثبوت الفطر على النبي صلى الله عليه وسلم هذا ثابت لا اشكال فيه لكن هذا الحديث بحيث يكون اصلا هذا محل نزاع صائم تطوع امير نفسين ان شاء صام ان شاء افطر رواه الترمذي وغيره وقال الحاكم الصحيح الاسناد لكن هذا يعتمد يأتي, ياتي في شاني الصوم على جهة الخصوص حينئذ يكون ولا تبطل اعمالكم عام اعمالكم هذا جمع المضاف في عموم اولى في عموم الصائم المتطوع اميرنا خصصناهم بقي ماذا الصلاه فنحتاج الى دليل قالوا قاس الصلاه على على الصوم قاس الصلاة على على الصوم ولذلك قال ويقاس على الصوم الصلاه فلا تتناولهم هما في الآية جمعا بين بين الادله بين بين الادله هل القياس هل يصح لا يصح مرة معنا فيما سبق ان جمهور الاصوليين على جواز تخصيص العام بالقياس جمهور الاصوليين على هذا ولذلك مشوا في هذا المسال على, على هذا الاصل وهو أنه ياتي لفظ عام وليس عندنا دليل مخصص الا الا القياس إلا إلا لأن دليل الصوم منطوق به ان سلمنا صحته حديث المذكور بعينه وأما الصلاف دليلها ماذا القياس هل يصح أو لا يصح ان الصواب لا يصح صواب لا يسلم هذا لانه يعتبر اجتهادا في مقابلة النص النص العام دل على دخول هذا الفرض اذا حكمه معلوم أو لا معلوما قبل قياس قياس حادث فدل ذلك على ماذا على أن الفرع الذي يشترط في صحة القياس أن يكون مجهول الحكم ومعلوم الحكم فصالح القياس ماذا صار القياس باطلا فلا يصح ولذلك لا يمكن أن يأتي مثال صحيح فيه تخصيص لفظ عام بالقياس لأن من شرط صحه القياس ان يكون الفرع مجهول الحكم وهذا معلوم لانه داخل في في العام وفي شرح السنه للبغوي في العديد السابق والحديث يدل على أن المتطوع بالصوم إذا افطر لا قضاء عليه الا أن يشاء الا ان يشاء لو اراد ان يقضي قضاه والا لا يلزمهم جهاد شرعي وكذلك المتطوع بالصلاة إذا ابطلها باب القياس وهو قول عمر وابن عباس وجابر والى ذهب الثوري والشافعي واحمد واسحاق يعني قوله بكون الصائم صائم له أن يفطر ولا يلزمه القضاء الا ان يشاء وكذلك الحكم في بالصلاه هذا الفهم حينئذ يكون من جهة الصحابة هو ثابت كذلك من جهة بعض الائمه هو هو ثابت قال وقال أصحاب الراي يلزمه القضاء وقال مالك إن افطر أو خرج من الصلاة من غير علة يلزمه القضاء وإلا فلا فلا يلزم في التحبيب ذهب أكثر العلماء أن غير الحج والعمره من التطوعات لا يلزم بالشروع فيه بل هو مخير فيه بين اتمامه وقطعه والافضل اتمامه بلا نزاع للخروج من من الخلاف وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوي صوم التطوع ثم يفطر وهو مسلم غيره اذا ثبوت فطر صلى الله عليه وسلم هذا ثابت لاشكال لا اما الحديث نفسه هذا فيه كلام طويل واما قوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم فالجواب عليه عند الجمهور عند الشافعية والحنابلة عند الشافعيه والحنابل نقول الجمهور ولا تبطلوا اعمالكم فيحمل على التنزيه جمعا بين الدليلين حينئذ يكون قوله لا تبطلوا هذا نهي لكن دله القرين على أن المراد به ماذا ها نهي تنزيه هذا المراد على أن المراد به نهي تنزيه هذا لا يسلم هذا الا من يفسر بطلانها بالردة لا تبطلوا اعمالكم يعني بالردة جاءت كلام من كثير من الجريد بدليل الايات التي قبلها أو أن المراد فلا تبطلوها بالرياء بمعنى ان قوله لا تبطلوا اعمالكم ليس المراد به ابطال العمل ذاته بمعنى أن يخرج منه وإنما المراد به لا تبطلوا ثواب اعمالكم بمعنى أن تقع الردة فيبطل العمل من اصله فلا يثاب عليه أو ياتي الرياء ونحوه من المنن والكبر والعجب إلى غيره فعينئذ يبطل العمل من من اصله فهذا المراد قال ابن عبد البر او نقله ابن عبد عن اهل السنه ونقل عن المعتزله تفسيرها بمعنى أو تفسيرها بمعنى لا تبطلوها بالكبائر هو قول الحسن كذلك ثبت عنه لو قال ماذا الحسن لا تبطل اعمالكم بالكبائر والمعاصي بالكبائر و والمعاص لكن الظاهر تفسيره بما تقدم قال ابن عبد البر قوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم قال ابن عبد البر في قوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم من احتج في هذا يعني على المنع لو لا يجوز له أن يخرج من النفل بهذه الايه قال من احتج في هذا يعني على المنع بقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم فهو جاهل باقوال اهل العلم وهو جاهل باقوال اهل العلم هذا مذاهب احناف سدلوا بهذه الايه والمالكيه سدلوا بهذه الايه وابن عادل البرق فهو جاهل كيف نوفق ليس المراد به ماذا ليس المراد به اعيان الائمه انما المراد به شخص استدل بهذه الآية حينئذ هو جاهل من هذه حيثيه فهو جاهل باقوال اهل العلم فإن الأكثر على أن المراد بذلك النهي عن الرياء نعم جمهور المفسرين أن قوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم اي بالرياء اذا لا علاقه لها بالعمل لا علاقه بالعمل وانما لا يقع الرياء في العمل فيبطله كما مر معنا في شرح كتاب التوحيد قال كانه قال لا تبطلوا اعمالكم بالرياء بل اخلصوها لله وقال آخرون لا تبطل اعمالكم بارتكاب الكبائر يعني أن ارتكاب الكبائر هذا يعتبر من السيئات وكما أن الحسنات يذهبن السيئات كذلك من السيئات ما تذهب الحسنات فالمراد به الثواب وليس المراد به العمل ولو كان المراد بذلك النهي عن ابطال ما لم يفرضه الله عليه ولا اوجب على نفسه بنذر وغيره لم تنع عليه الافطار يعني لو كان الاستدلال في محله لما جاز لهوان أن يفطر بقي على ماذا على الاصل وهو أن كل من تلبس بالنفل لزمه حينئذ الاتباع لم تنع عليه الافطار إلا بما يبيح الفطره من الصوم الواجب وهم لا يقولون بذلك والله اعلم يعني هذا الزام لهم بماذا إذا صام صوما واجبا هل يجوز له أن يخرج من الصوم؟ هل يجوز أو لا؟ إذا صام صوما واجبا هل يجوز له أن يخرج عن الصوم فيفطر؟ نقول نعم لكن بشرط ثم مفطرات معينه يجوز الخروج من الصوم الواجب بموجب هذه المفطرات حينئذ الصوم المسحب هل يجوز له أن يخرج مطلقا؟ او لا او يشترط فيه ما يشترط في الواجب الصوم الواجب لا يجوز له ان يفطر الا بما اذن به الشرع وكذلك لو اراد ان يفطر هكذا ان يشرب الماء تعبه فشرب الماء في الواجب اثم او لا اثم هل يجوز له ان يقضب على الشرب لا يجوز لكن في النفل يجوز او لا يجوز يجوز لو كان واجبا بالشروع فيه لما جاز له أن يخرج منه إلا بما يجوز الخروج من الصوم الواجب هذا الذي اراده ابن عبد البر وهو استدلال المستقيم لو قيل بانه لو شرع في الصوم النفل فصار في حقه بالشروع واجبا اذا لا يجوز له أن يفطر مطلقا بل لا يجوز له أن يفطر إلا بما يجوز في الصوم الواجب بل هذا صار واجبا عليه فدل ذلك على ماذا على ان ثم فرقا بين النوعين فالصوم الواجب ابتداءا من جهه الشرعي ليس هو كالصوم النفل الذي دخل فيه بدليل ماذا أنه لو دخل في الصوم جاز أن يفطر بما شاء ولا يشترط فيه أن يفطر بما يفطر به إذا كان الصوم واجبا وممن حمل الايه على الرده بن جرير رحمه الله تعالى حيث قال ولا تبطلوا اعمالكم يقول ولا تبطلوا ولا تبطلوا بمعصيتكم ايهم وكفركم بربكم ثواب اعمالكم فإن الكفر بالله يحبط السالف من العمل الصالح ومنه الذي قلنا في ذلك قال اهل التاويل هؤلاء الحمل على ماذا على نوعين اولا الردة وثانيا الكبائر وابن كثير كذلك حيث قال ثم أمر تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم التي هي سعادة في الدنيا والآخرة ونهاهم عن الارتداد الذي هو مبطل للاعمال ولهذا قال ولا تبطل اعمالكم اي بالردة فخص الابطال هنا بماذا بالردة ولهذا قال بعدها إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم كقوله إن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال قرطبي احتج علماءنا وغيرهم بهذه الايه على أن التحلل من التطوع صلاة كان أو صوما بعد تلبس به لا يجوز علما سبب لأن فيه ابطال العمل وقد نهى الله عنه قال ولا تبطلوا اعمالكم فمن تلبس بنفل صلاه جاء النهي والنهي للتحريم واذا تلبس بصوم كذلك فخص الصوم بالدليل السابق وبقت الصلاة على على اصلها وقال من أجاز ذلك وهو الإمام الشافعي وغيره المراد بذلك ابطال ثواب العمل المفروض عينيذ ولا تبطل اعمالكم اي لا تبطلوا ثواب اعمالكم وهذا يكون بالردة ويكون بغير الردة من المعاصي والكبائر وليس البحث هنا في ماذا في عين العمل وهو الخروج من من العمل قال المراد بذلك ابطال ثواب العمل المفروض فنهى الرجل عن إحباط ثوابه فاما ما كان نفلا فلا فيجوز له أن يخرج عنه بدليل ماذا بدليل الاصل الذي اصلناه في معنى النفل وقلنا النفل لا يعاقب على تركه أو لا هذا دل عليه دليل شرعي لا يعاقب على تركه وتخصيص الترك بأنه لا يعاقب قبل العمل دون اثنائه تخصيص بغير مخصص نحتاج الى دليل ليدل على أن التخصيص انما خاص بالتلبس قبل, قبل قبل التلبس به وأما إذا تلبس به فلا يجوز نقول نحتاج الى دليل خاص وليس ثم دليل خاص لانه ليس واجبا عليه فان زعموا ان اللفظ عام فالعام يجوز تخصيصه وقد دل هنا المخصص على ذلك ووجه تخصيصه أن النفله تطوع والتطوع يقتضي تخييرا اذا ليس هو ماذا ليس هو النص السابق الصائم المتطوع امير نفسه وليس هو قياس الصلاه على على الصوم بل عندنا اصل عظيم وهو أن النفله في الاصل يجوز تركه ولا يعاقب تاركه ثم هو مخير فيه بين الابتداء وبين وبين ما اذا ابتدى ان يتم لان الادله عامه فدل ذلك على انه يجوز فيه التخين وعن ابي العاليه كانوا يرون انه لا يضر مع الإسلام ذنب حتى نزلت هذه الايه فخافوا الكبائر أن تحبط الاعمال وقال مقاتل نقول الله تعالى إذا عصيتم الرسول فقد ابطلتم اعمالكم اذا ولا تبطلوا اعمالكم أي ثواب اعمالكم والمراد هنا بالردة أو بالمعاصي والكبائر لأن هذه تبطل العمل قال اب مفلح قال شيخنا يعني به شأن الاسلام نتيم من رحمه الله تعالى وقال شيخنا أيضا في قوله ولا تبطلوا اعمالكم البطلان هو بطلان الثوابي هو بطلان الثوابي ولا نسلم بطلانا جميع بطلانا جميع أو بطلانه جميعهم يوز به القراءه يعني قد يكون المراد به بطلان جميع الثوابي وهذه يكون بماذا يكون بالردة لا يكون إلا بالردة الردة تحبط جميع الاعمال وحاطت به خطيئته أو بعض الثواب وهذا انما يكون بماذا بالمعاصي والكبائر تحبط بعض الثواب قال البطلان هو بطلان الثواب قال ابن تيميه ولا نسلم بطلانه جميعهم بل قد يثاب على ما فعله فلا يكون مبطنا لعمله وفي الاختيارات والباطل في عرف الفقهاء ضد الصحيح في عرفهم وهو ما ابرى الذمه فقولهم بطلت صلاته وصومه لمن ترك ركنا بمعنى وجب القضاء لا بمعنى انه لا يثاب عليه بشيء في الاخر هذا مره معنى في مساله الاجزاء قلنا الاجزاء والثواب يجتمعان ويفترقان هل كل موجز يثاب عليه ها هل كل امرئ يثاب عليه يصلي الفجر يصلي الصلوات وقد لا يثاب كذلك كشارب الخمر والعابد الأبق الى اخره عنيد تلزمه الصلاه لكن لا ثواب عليه هل يثاب ولا ترجئ صلاته يثاب ولا ترجئ الصلاه لماذا رجل خرج من بيته متوضئا ورفع قدما ووضع أخرى يثاب ولا يثاب فدخل المسجد قبل الاذان فجلس وصلى وقرا القران يثاب ولا يثاب وقيمه الصلاه فقام فكبر وامن مع الإمام وقرا وركع الاولى والثانيه والثالثه والثالث وقبل السلام احدث ضرورة صحت صلاته لم تصح يثاب على ما فعل يثاب قطعا يثاب على ما فعل اذا يثاب ولا تجزي الصلاه او لا يصلي صلاه وهو لا يدري أنه محدث او ظن أنه قد تطهر وهو لم لم يتطهر وذهب وسلك مع الناس الى اخره حينئذ نقول هذا يثاب على فعله لكن لا تجزي الصلاه اذا ليس ثم تلازم بين الاجزاء والثواب قد ترزي الصلاه ولا يثاب عليها كعبد الابق وشارب الخمر ونحوه وقد ثاب ولا تجزئ الصلاة الصوره التي ذكرناها ولذلك قال شيخ الاسلام مراد بطلت الصلاه وصومه لمن ترك ركنا بمعنى وجب القضاء بطلت صلاته لا تنعقد يعني وجب القضاء هل معنى ذلك انه لا يثاب لا لا يلزم من ذلك لا بمعنى انه لا يثاب عليه بشيء في الاخره وقال تعالى ولا تبطل اعمالكم الابطال هو ابطال الثواب ولا يسلم بطلانه جميعهم بل قد ثاب على ما فعله فلا يكون مبطلا لعمله قال ابن سعدي تفسيري لهذه الايه وقوله لا تبطل اعمالكم يشمل النهي عن ابطالها بعد عملها بما يفسدها اذا الابطال قد يكون بماذا يكون بعد بعد العمل بما يفسدها ممنن بها يبطل او لا يبطل يبطل ممنن بها واعجاب وفخر وسمعه ومن عمل بالمعاصي التي تضمحل معها الاعمال اذا قد يكون الاحباط للثواب بالمعاصي والكبائر هو قول الحسن وهو ثابت وإن قال به المعتزله وسياتي كلام القيم رحمه الله تعالى ويحبط اجرها ويشمل النهي عن افسادها حال وقوعها بقطعها أو التيان بمفسد من مفسداتها فمبطلات الصلاة والصيام والحج ونحوها كلها داخلة في هذا ومنهي عنها قال ويستدل الفقهاء بهذه الآية على تحريم قطع الفرض ولا تبطل اعمالكم إذا دخل في فرض لا يجوز قطعه إلا بعذر وهذه الايه دليل على على هذا الحكم الشرعي وكراهه قطع النفل لم يذهب إلى الى التحريم انه لا يجوز قلنا لزم بالشروع حينئذ يحرم قطع النفل لكن قال وكراهتي قطع النفلي من غير موجب لذلك وإذا كان الله قد نها عن ابطال الاعمال فهو امر باصلاحها واكمالها واتمامها والتيان بها على الوجه الذي تصلح به علما وعملا قال المنقيم رحمه الله تعالى في المدارج قال ويدل على هذا الحديث الصحيح وقول صلى الله عليه وسلم يعني أن الحسنات يذهب بالسيئات قال المنقيم والعكس كذلك إن الحسنات يذ هبن السيئات بمعنى انه يسي ويعمل غير صالح ثم يعمل حسنات حنين حسنات ذي ابن السيئات وهل يقع العكس نعم الجمهور لا لا يقع قالت المعتزله لا يقع حنين قال ابن القيم يدل على هذا قول قول المعتزله الحديث الصحيح وقول صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها قال فيعمل بعمل اهل النار هل هذا العمل يقتضي الخلود هل يقتضي الخلوت؟ جواب لا اذا العمل اطلقه قال فيدخلها اما على جهه التابيد او لا فيشمل حينئذ ماذا انه يعمل في آخر عمره بما يحبط جميع عمله فيكون معاله إلى النار خالدا مخلدا وذلك يكون بماذا بالرد ويشمل ما هو دون ذلك وهو انه قد يحبط بعض عمله يعني ثواب عمله ويكون بالمعاصي فيدخلها لا على وجه التابيد لان الحديث جاء ماذا جاء مطلقا فيشمل النوعين قال ابن القيم فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها وهذا اعم من أن يكون هذا العمل الثاني كفرا موجبا للخلود أو معصية موجبه للدخول موجبه للدخول قال خلوت هذا الرد خالد مخلد في النار موجبه للدخول يعني دخول النار ولا يرز منه ماذا التابيد فانه لم يقل فيرتد فيفارق الإسلام لانه مخصه خص وإنما وانما أنه يعمل بعمل يوجب له النار وفي بعض السنن إن العبد لا يعمل بطاعه الله 60 سنه فاذا كان عند الموت جارف في وصيته فدخل النار فالخاتمه السيئه أعم من أن تكون خاتمه بكفر أو معصية صح ولا خاتمه سيئه اعم من ان تكون بالكفر يكون مسلما فيرتد عن الاسلام فيموت خاتمه سيئه اولى خاتمه سيئه مسلم يتلبس بمعصيه فيلقبض في أثناء المعصية ها الاول موجب للنار على جهة التعبيد والثاني تحت المشيه لكن قد يدخل النار ولا ويخرج منها ولذلك قال في الخاتمه السيئه من أن تكون خاتمة بالكفر بكفر او معصيه والاعمال بالخواتيم فان قيل فهذا يلزم منه احباط الحسنات بالسيئات عكس الايه احباط الحسنات بالسيئات وهذا قول المعتزله يعني هذا القول موافق لماذا للمعتزله والقران والسنه والقران والسنه قد دل على أن الحسنات هي التي تحبط سيئاتنا للعكس كما قال إن الحسنات يذهبن السيئات وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحوها وخالق الناس بخلق حسن قيل يعني في الجواب نقيم اراد ان يجيب قيل والقران والسنه قد دل على الموازنه وازن بين الحسنات والسيئات بمعنى إنه قد يفعل الحسنات ويفعل السيئات حينئذ ترجح او ترجح الحسنات على على السيئات او بالعكس هذا شأن الموازنة قد تغلب الحسنات السيئات او يكون بالعكس قال والقران والسنه قد دل على الموازنة واحباط الحسنات بالسيئات فلا يضرب كتاب الله بعضه ببعض يعني إن الحسنات يذهبن السيئات هذا حق وكذلك تحصل موازنه بين الحسنات والسيئات فتكون السيئات راجحه على الحسنات فلا يضرب كتاب الله تعالى بعضه ببعض قل هذا حق ثابت وهذا حق ثابت قال فلا يضرب كتاب الله بعضه ببعض ولا يرد تبي هذه القاعده التي ذكرناها بلابس ولا يرد القرآن بمجرد كون المعتزله قالوه فذلك يعني اذا كان هذا القول قالت به المعتزله قال به الخوارج قال به من قال حينئذ ماذا نصنع نتركه لالا نقول خوارج ولا معتزله قلنا نقول به ولكن لا يلزم من الموافقة أن نكون مثلهم على على المنهج ولذلك قال ولا يرد القرآن بمجرد كون المعتزله قالوه فعل اهل الهوى والتعصب بل نقبل الحق ممن قاله ونرد الباطل على من قاله هذه القاعده السلفيه الحديثيه السلفيه الحق أن تقبل الحق من قاله وان ترد الباطل على من اتى به مطلقا ولو كان اماما في السلفية إذا قال باطل نرد عليه او نرد ها او نقول ان المعصومون قل له ليس عندنا عصمه الا امام هذا شان الروافض انما نقبل ندور مع الحق وجودا وعدما من قال الحق قبلناه ومن قال الباطل رددناه فاما الموازنة فمذكوره في سوره الاعراف والانبياء والمؤمنين والقالعة والحق واما الاحباط فقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم قال ابن قيم وتفسير الابطال ها بالردة لأنها أعظم المبطلات يعني أراد أن يجيب عما خص قوله تعالى لا تبطلوا اعمالكم بالردة ليس المراد به أن المبطل لا يكون للردة وإنما يكون الردة وزيادة لماذا ذكر الردة لانها أعظم المبطلات ولذلك يفهم ما, ما سبق قال وتفسير الابطال ها هنا بالردة لأنها أعظم المبطلات لا لأن المبطل ينحصر فيها اذا قد يحصل بالردة وقد يحصل بالكبائر والمعاصي كما قال الحسن بصرى حبره تعالى وقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى ودل ذلك على انها تبطل به بغير الردة ولا شك ان المن والعذ ليس بردة فهذان سبباني عرضا بعد للصدقة فابطلها شبه سبحانه بطلانها بالمن والعذ بحال المتصدق رياءا في بطلان صدقه كل واحد منهما وقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط اعمالكم وانتم لا لا تشعرون ورفع الصوت ليس برده كذلك مع ذلك بين ماذا ان احباط العمل مرتب على هذا وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاه العصر فقد حبيط عمله وترك صلاه العصر على المشهور ليس به بردتي وقالت عائشه رضي الله عنها لأمي ولدي زيد بن ارقم وقد باع بيعه العينه اخبري زيدا أنه قد ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب وقد نص أحمد على هذا في روايه فقال ينبغي للعبد أن يتزوج إذا خاف على نفسه فيستدين ويتزوج لا يقع في محظور فيحبط عمله فاذا استقرت قاعده الشريعه أن من السيئات ما يحبط الحسنات بالاجماع ومنها ما يحبطها بالنص جاز أن تحبط سيئة المعاوده حسنه التوبة إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى اذا ناخذ من كلامه رحمه الله تعالى ان قوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم المراد به ما يشمل الرده ويذكرها بعض المفسرين بناء على انها أعظم ما يبطل به العمل ولا يمنع أن الاحباط والابطال يكون بغير بغير ذلك واحتج المخالف كذلك محنيفة ومن معه بحديث الاعرابي هل علي غيرها قال لا اذا الآية هي المستدل الذي تدلل به ابو حنيفه رحمه الله ولا تبطل اعمالكم فدل ذلك على انه إذا شرع في نفل لا يجوز أن يخرج منه قد عرفنا ما في هذا الاستدلال كذلك احتج بحديث الاعرابي هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع اي فيلزمك التطوع انت طوعت هل علي علي ظاهرة في في الوجوب هل يجب علي غير ما ذكر من الصلاة أو غيره قال لا ليس عليك إلا ان تطوع فان تطوعت لزمك هذا ظاهر احتج به على هذا المنوال فيلزمك التطوع ان تطوعت وان كان تطوعا في اصل لكن اذا تلبست به عينذا ننتقل إلى الواجب وعندنا ان الاستثناء منقطع لانه قابل الواجب ها بالمستحب او قابل المستحب بالواجب حينئذ الاستثناء يقول منقطعا وهذا احسن الاجوبه يقال الاستثناء هنا منقطع وعندنا ان الاستثناء مقاطع بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ابطل تطوعه بفطره بعد نيه الصوم كما سبق صح حمله اذا نقول الاستثناء مقطع بدليل ماذا لو كان الصحيح في التقدير الا أن تطوع فيلزمك فالنبي صلى الله عليه وسلم قد افطر فدل ذلك على أن المراد هنا ماذا إلا أن تطوع في حين له تقدير آخر قال وقيل من قوله تطوع وسماه تطوعا لكنهم يقولون تقديره الا أن تطوع فيلزمك التطوع ونحن نقول فيكون لك أن تفعل نعم هذا التقدير وتقديرنا ارجع لما مر من الحديث السامي حديث الصوم اذا إلا أن تطوع فلك أن تفعل هل عليه غيرها من صلاه لا إلا أن تطوع فلك أن تفعل من الصلاه وكذلك من من الصوم ومما يستشكل على ابي حنيفه تجويزه للمتنفل بعد أن يشرع في الصلاة قائما الصلاة قاعدا هذا لا يطرد على اصله يعني اذا شرع قائما هل يجوز له أن يقعد لا لا يجوز إذا قلنا بالشروع تلزم بالشروع تل صارت واجبه لا فرق اذا كبر لي لسنه وجبت عليه هل يجوز أن يجلس يتم الصلاه جالسا قالوا لا يجوز هذا الأصل لكن أجازه ابو حنيفه هذا نقض لي لاصله لماذا لو كان القعود جائزا بعد الشروع قلنا هذا إنما يتمشى مع ماذا مع النفل وأما مع الواجب فلا اذا مما استشكل على ابي حنيفه تجويزه للمتنفل بعد أن يشرع في الصلاة قائما الصلاة قاعدا هل له ان يجلس فهمت الصوره الان اذا قلنا بالشروع يلزم لزم من ذلك انه إذا كبر هل له ان يجلس قل لا ليس له ان يجلس لكن ابو حنيفه اجاز كيف تجيز وهو واجب هذا تعارض ولذلك قالوا خالفه صاحبه فمنع القعود طردا لقاعده اهو كذلك ان كنا بانه يلزم لا يجوز الاهوان ان يجلس لان الجلوس انما يكون من شان ماذا من شاني النفلي وهذا ليست بنفل إذا قيل بانه بالصروع يلزم حينئذ منذ أن يشرع في الصلاه أو في الصوم صار ماذا صار واجبا فيعامل معاملة الواجب مع انه نقل ابو نصر العراقي عن ابي حنيفه في كتاب الصداق ان له الخروج من صوم التطوع الا أنه يجب القضاء يعني هذه روايه اخرى للامام ابي حنيفه توافق الشافعي واحمد اذا ماذا قال هنا والخلف لفظيا وبالسروع لا تلزمه يعني إتمام المندوبات لا تلزمه وقال نعمل بلا تلزمه فانقطعه ولزمه بعد ذلك القضاء. قال الناظم والحج الزم بالتمام شارع شرع اذ لمقع من احد تطوع هذا جواب لسؤال مقدر هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره ان من تلبس بحج تطوع فعليه اتمامه عليه اتمامه ولا يجوز قطعه ونحن قلنا ماذا يجوز هذا الاصل قلنا القاعدة من تلبس بنفل جاز قطعه فاذا كبر لصلاه نفل جاز لعذر ولغير عذر أن يقطع الصلاه ولا يجب عليه القضاء فذلك حنيد كيف نقول إذا تلبس بالحج حنيد لزمه الإتمام وهو نفل في اصل حج فرضا فرض بعد ذلك حجه يلزمه الاتمام قل نعم يلزمه الاتمام على القاعده انه لا يلزمه لا يلزمه الاتمام ولذلك قال هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره إن من تلبس بحج تطوع فعليه اتمامه ولا يجوز قطعه اجيب إنما خرج الحج عن القاعدة لخصوصية فيه يعني كل قاعده لها لها هذا متفق عليه فإذا قلنا القاعده أنه إذا تلبس بالنفل لا يلزمه الائتمام اثنان الحج والعمره لخصوصيه في الحج والعمره خصوصيه من الحج والعمره فلا يعترض عنا على, على الاصل واختلفوا في وجه الخصوصية ما هي هذه الخصوصيه عرفنا أنه ماذا ثم خصوصيه ما هي هذه الخصوصية؟ قال في الاصل جمع الجوامع لان الناظم هنا لم ينظم الاصل انما خالفه قال والحج الزم بالتمام الشارع إذا مقع من أحد التطوع هذا ليس اختيار احتجاج سبكي انما خالفه كما مر معنا قال في الاصل ووجوب اتمام الحج ان نفله كفرضه لا فرق بين النفل والفرض نية وكفاره وغيرهما وخالفه الناظم هنا فغير العباره بالغيره الاحتجاج فالحج والعمره يلزم اتمامهما في التطوع لمن شرع فيهما والناظم قلنا خالفه خالف في فالعاصلي قال ووجوب اتمام الحج ان نفله كفرضه نية وكفارة يعني النية واحدة قصد الدخول في النسك قصد الدخول في في النسك بخلاف ماذا بخلاف نية صلاه الفرض ونيه صلاه النفل النيه مختلفة هذا ينوي ظهرا يتعين صحيح أن ينوي ظهرا او فجرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء او صلاه منذوره لكن النفل ينوي ماذا ينوي شيئا آخر ينوي تحية مسجد ينوي استخاره الى اخره اذا النيه مختلفه كذلك الكفاره في الفرض والنفل سواء في الحج او لا من ترك واجبا من واجبات الحج في الفرض لزمه الكفاره الدم يجبر بدم كذلك النفل او لا الحكم واحد اذا في النيه والكفاره هما هما سواء عينيدا قيسا النفل على على الفرض وفرق بينهما وبين سائر تطوعات اهل العلم من الاصول وغيرهم من وجهين احدهما أن نفلهما مساو لفرضهما نفلهما يعني الحج والعمره الحكم واحد عمره حج اصغر ان نفلهما مساو لفرضهما نيه وكفاره وغيرهما فوجب ان يتساويا في الاتمام واللزوم فحكم نفله كحكم فرضه فيما ذكر قال ابن مفلح في الفروع لأن نفله الحج كفرضه في الكفارة وتقرير المهل بالخلوة معه بخلاف الصوم أي لان نفله أي الحج كفرضه نيه فانه في كل منهما قصد الدخول في الحج اي التلبس به وكفاره فانه تجب في كل منهما بالجماع المفسد له وغيرهما أي غير النيه والكفاره كانتفاء الخروج بالفساد فإن كل منهما لا يحصل الخروج منه بفساده بل يجب المضي فيه بعد فساده والعمره كالحج فيما ما ذكر فلو افسد الحج الفرض وجب فيه ماذا المضي ولو أفسد الحج النفله وجب فيه المضي وكذلك الشأن فيه في في العمره قال والعمره كالحج فيما ذكر وغيرهما ليس نفله وفرضه سواء فيما ذكر فنيه في نفل الصلاه والصوم غير والصوم غيرها في فرضي الصلاه والصوم والكفارة في فرض الصوم بشرطه دون نفله يفترق الصوم النفل لو جامعه وهو صائم نفلا وجبت الكفارة لا تجب الكفاره لماذا لان ثم فرقا بين النفل والفرض هذا وجه الثاني وبه اجاب الامام الشافعي في الام انه يجب المضى في فاسد تطوع منهما كواجبه يعني سوى بينهما لماذا لانه يجب في الفاسد ان يتمه فالصحيح النفل من باب من باب اولى أو لا؟ يعني اذا قيل الواجب اذا افسد حجه وهو فرض عين ما حكمه وجب وجب المضيق فيه وجب المضيق فيه وهو فاسد فالصحيح الذي هو نفل وجوب اتمامه من باب أولى واحرى هكذا اجاب في في الام انه يجب المضي في فاسد التطوع منهما كواجبه فإتمام صحيح التطوع أولى قال في التسنيف وهذا احسن من جواب المصنف يعني القول بانه يقاس على فاسده على فاسده بوجوب المضي كذلك الوال كذلك النفل يجب المضي فيه قال ابن مفلح في موضع اخر لانعقاد احرام لازما وقال في المغني والشرح لتاكد احرامهما ولا يخرج منهما بإفسادهما قال البرنما في شرح منظومته على أن هذا السؤال قد افسد من اصله يعني لا نحتاج إلى الجواب الاول ولا الى الثاني لا نقول fard هو نفله سواء لان فيه تكلف ولا نقول بانه يجب المضي في فاسده فيقاس عليه التطوع لأن السؤال الذي هو الاعتراض من اصله فاسد لماذا لانه لا يتصور وجود حج نفل فإذا كان كذلك فالاعتراض من اصله ليس وارد فبالتالي إذا سلمنا بأنه لا يوجد حج أو عمره هي في نفسها تعتبر من النوافل حينئذ الاعتراض من اصله فاسد قال قال رحمه الله تعالى ان هذا السؤال قد افسد من أصله بأن الحجه لا يمكن وقوعه تطوعا فانه فان اقامه شعائر البيت من فروض الكفايات من فروض الكفايات وهي تلزم بالسروع على الاصل يعني فرض الكفايه اذا دخل فيه وجب عليه الاتمام ليس وكالشأن فيه في النفله لانه واجب فاذا تلبس به تعين فاذا كان كذلك لا يجوز الخروج منه كذلك إذا تلبس بحج بعد أن ادى ما اوجب الله تعالى عليه قد تلبس بفرض كفاية فلزم حنين الاتمام قال الزركشي بالتشنيف فانه لا يتصور لنا حج حج تطوع فإن المخاطب به إنما هو المستطيع فإن كان لم يحج فهو في حقه فرض فإن كان لم يحج فهو في حقه فرض عين وإلا ففرض كفايه اما فرض عين وإما فرض كفايه فان اقامه شعائر الحج من فروض الكفايه على المكلفين وحنايد فلا يبقى إشكال في امتناع الخروج منه لا يجوز أن يخرج منه لماذا لانه فرض كفايه وفرض الكفايه على الصحيح يجب اتمامه وهذا الذي اختاره الناظم هنا عبد العباره الأصن اختار هذا مقال قال البرماوي و زركت بي بتثني وهذا الذي اختاره الناظم هنا وخالف فيه صاحب الاصلي وقال والحج الجزم الحج بالنصب وفعول مقدم وكذلك العمره الجزم يعني أوجب بالتمام أي باتمامه وعدم الخروج منه متعلق بما بعده شارعا وبنسخه شرعا شرع على وزن فعل جمع شارع تراكه وركع وساجد وسجد اذ لم يقع من أحد تطوعا اذ تعليل الحكم لماذا لا يلزم لماذا يلزم الزم هذا حكم لماذا اذ لم يقع من أحد تطوعا لم يقع الحج من أحد تطوعا بل لا يقع إلا فرض عين أو على الكفايه فخرج عن النفل خرج عن عن النفل هذا جواب وهو اظهر من الجوابين السابقين او اظهر من جوابين سابقين قال المرداوي قلت وفيه نظر يعني هذا التوجيه فيه في نظر على رايه وذلك أنه لو حج حجة الإسلام مع من حج حجه ثانيه هل يقال إن الذي حج ثانيا مع الذي وجب عليه حجه الإسلام يكون حجه من فروض الكفايات والحاله هذه قال فيه نظر الظاهر والصواب كذلك يكون فرض كفايه لان فرض الكفايه لا يتميز باعتبار الاحاد واعتبار الاحاد المتلبس به لا يتميز عن عن غيره وقد قال اصحابنا ان الحج فرض كفايه بكل عام وهو قال ومرادهم الله اعلم إذا خل عام من أن يوجد من وجب عليه حج الإسلام فانه يلزم الحج ويكون فرض كفايه لان كل من حج ثانيا يكون حج يكون حجه يكون حجه ذلك من فروض الكفايه هذا ما ظهر هذا ما يعني العباره فيها فيها شيء من الاشكال لكن ظاهره أن يقال بأن ما يعبر عنه بأنه فرض كفايه فكل من تلبس به فقد قام بفرض الكفايه هذا الاصل فيه كل ما يقال بأنه فرض كفايه كل من تلبس به فقد قام بفرض الكفايه حينئذ إما فرض عين وإما فرض كفايه فلا يقع الحج على وجهه على جهه التنفل وعن أحمد روايه بوجوب اتمام الصوم ولزوم القضاء إن افطر افاق لأبي حنيفه ومالك ما كما قد يعني ثم روايه عن أبي حنيفه وافق فيها الشافعي واحمد وثم روايه عن أحمد وافق فيها ابي حنيفه يعني المساله فيها فيها نزاع لكن الصواب ما مر معنا من التقرير بأنه لا يلزموا بالشروع في النفل أن يتمه على الصواب والادله ما مر معنا وامما الحج هذا مستثنى بالاجماع واما وجه الخصيصه فهو واحد من الاقوال الثلاثه السابقه اما اختار قول مصنف صاحب الاصل او او قول الشافعي رحمه الله تعالى او ما ذكره صاحب التسنيف والعلم عند الله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين